الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي صلى الله ص ح ب ه أجمعين بعد أ ن انتهينا من كتاب الجراح و أ ن و ا ع الجنايات بما فيه من أ ن و ا ع الجنايات و ا ل خ ص ا ص و ك ي ف ي ة ا ل ق ص ا ص و ما يتعلق بالموضوع من جميع الجوانبه سنتكلم على الديا و قد عرفنا في الشرس الماضي أ ن ا ل د ي ة بدل عن القول على ا ل أ ط ح عندنا ولذلك أ خ ر ه ا عن مباحث الجراح و ا ل ق ط ا ب الواجب والدية أو دونها معناها الشرع هي المال بجناية على الحر فيما في وإنما قلنا على الحر على على لأن قتل في هي في الرقيق نفس فيه ا ل ق ي م ة على التفصيل الذي سنذكره فيه هي المال الواجب ل ج ن ا ي ة على الحر في نفس أ و فيما دونها أ ي أ ن الديه ت ا ر ا تكون للنفس ل أ ن قتل ا ل إ ن س ا ن فمات و ت ا ر ا تكون عن ا ل أ ط ر ا ف أ و عن الجراح ولذلك سنتكلم على د ي ة النفس و د ي ة الجراح و د ي ة ا ل أ ط ر ا ف فليست ا ل د ي ة م ق ت ص ر ة على النفس فقط ولذلك قال في نفس أ و فيما دونها من جراح و أ ط ر ا ف وغير ذلك و ا ل أ ص ل فيها قبل ا ل إ ج م ا ع هي أ ن ا ل أ م و ر المجمع عليها عند فقهاء المسلمين الكتاب أ ص ل قبل الإجماع ل فيها ا و ا ل س ن ة اما الكتاب ق و ل ه تعالى ومن قتل مؤمنا قتل قطأ فتحرير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه إ ل ا أ ن يصدقوا فقد أ و ج ب الله تعالى ا ل د ي ة والاحاديث في ذلك ك ث ي ر ة بعد أ ن ننتهي إ ن شاء الله من هذا الفصل س ن ق ر أ بعض ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة في هذا الموضوع والذية المقتول كما أنها فيما إذا كان القتل تختلف فطأا بسبب أ و شبه عمد أ و عمدا كذلك تختلف باختلاف صفته من ذكر أ و أ ن ث ى أ و دينه من مسلم أ و كتابي أ و وثني ولذلك سنجد تفصيلا واسعا في مباح ث ا ل س ي ة يحتاج منا إ ل ى د ق ة وانتباه ومتابعه ة وقد بدأ النووي بدأ إمام م ر ح الله تعالى النفس في دية النفس فقال في قتل الحر المسلم م ئ ة بعير والمراد بالحر هنا ذ ك ر ل أ ن ن ا سنذكر بعد قليل أ ن د ي ة ا ل م ر أ ة على النصف من د ي ة الرجل ولذلك ذ ا د عندكم في الشرح قوله الذكر في قتل الذكر الحر المسلم المحكون الدم أ م ا إ ذ ا لم يكن محكون الدم بان كان قاتلا وجب عليه القوس فهذا لا بيد في قتله إ ذ ا قتله وليدني وكذلك يشترط أ ن يكون غير جنين ل أ ن الجنين فيه غ ر ة وسياتي معنا بيانها وتقتيلها فيما لو جنى ا ل إ ن س ا ن على امراه بان دفعها مثلا فسقطت ف أ ج ه ض ت ففي الجنين غ ر ة سنتكلم على و ص ط ه ا وما يتعلق بها من ا ل أ ح ك ا م إ ن شاء الله في ق ت ل الحر المسلم م ئ ة بعيش وهذا ليس من ا ل أ م و ر ا ل ا ج ت ه ا د ي ة و إ ن م ا هو من ا ل أ م و ر ا ل ت و ص ي ف ي ة ل أ ن الله تعالى أ و ج ب في ا ل آ ي ة ا ل د ي ة فقال فتحرير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه أوجب、الدية. الا أ ن الله تعالى أ ج م ل ه ا في ا ل ق ر آ ن الكريم ولم يفصلها وقد فصلتها س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وبينتها ونحن نعرف في مباحث أ ص و ل الفقه ان بيان الواجب يكون و ا ج ب ا إ ذ ا كان المبين واجبا فيكون المبين أ ي ض ا و ا ج ب ا بينها ا النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم سنقراه أ ه إن ش ء ا ل ل بعد أ ن ننتهي من هذا الفصل قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب في ا ل ن ف م ئ ة من ا ل إ ب ل ونقل ا ل إ م ا م ابن عبد البر وغيره فيه الاجماع في أ ي أ ن ا ل ا م ة أ ج م ع ت على أ ن د ي ة الحر المسلم م ئ ة من ا ل إ ب ل قال و اول من سنها أ ي أ و ل من جعل هذا المقدار د ي ة عبد ا ل م ط ل ق في ا ل ج ا ه ل ي ة و قيل غيره وهذا من قبيل التاريخ من ق ب ي والا ل ا ر ي ي خ ة وإلا فنحن ل ن نثبت ا ل د ي ة لقول عبد المطلب و إ ن م ا نريد أ ن نعرف هل كانت ا ل د ي ة م ع ر و ف ة قبل ا ل إ س ل ا م قال نعم هي م ع ر و ف ة قبل ا ل إ س ل ا م و أ و ل من سنها هو عبد المطلب وقيل غير عبد المطلب مكتوب عندكم في الكتاب نعم ولكننا نحن نقول ب ا ل د ي ة اليوم بناء على ما ذكرناه من كتاب الله ما من ذكرناه كتاب و س رسول ن ة ل ل ا ه صلى ل ا ل ه عليه وسلم و م ج ا ل م س ل م ي ن و ه ذ ه ا ل ي ة ا ل م ق د ر ة ب م ئ ة من السبل لا تختلف بفضائل ا ل إ ن س ا ن ورذائله يستوي في ذلك الناس جميعا الطويل والقصير و ا ل أ ب ي ض و ا ل أ س و د والغني والفقير والعالم والجاهل والسفيه والحليم ما دام مسلما حرا انطبقت عليه المواصفات والشروط ف إ ن الديه فيه و ا ح د ة و إ ن كانت قد اختلفت بسبب تغير الدين والذكوره و ا ل أ ن و ث ة والرزق و ا ل ح ر ي ة وكون المجن عليه موجودا في الخارج أ و أ ن ه جنين إلا أنها لم تختلف أنها بسبب صفات الكمال والنقص من الرذائل والفضائل أ م ا ب ا ل ن س ب ة للرقيق فتختلف فيه باختلاف قيمته ل أ ن ن ا نوجب فيه ا ل ق ي م ة ولا نوجب فيه ثدي على تفصيل سنذكره إ ن شاء الله و ا ل د ي ة قد يعجز لها ما يغلظها وقد يعجز لها ما يخففها قد يعجز لها شيء يجعلها م غ ل ظ ة وقد يعرض لها شيء فيجعلها م خ ف ف ة تتغلظ ا ل د ي ة في خ م س ة أ ح و ا ل أ و ل ا إ ذ ا كان القتل عمدا فان الديه تكون مغلظة. الآن على التغليظ يعني ل ل ا تكون غ التغليظ ل العدد لا ي يدي في في أنه أوصاف من الإبل وكيفية ما يدفع ما الإبل و ي ي يدفع ف ة ما ت ك م غ ل ظ ة إ ذ ا كانت عمدا هذه ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى أ و شبه عمد او كانت في الحرم أ و في ا ل أ ش ه ر الحرم أ و كانت في ذي رحم محرم بشرطين أ ن يكون المقتول ذا رحم ومحرما وسنذكر تفصيله إ ن شاء الله هذه الحالات الخمس تغلي ض د ي ة وهناك حالات اربع ل أ تخففها أ و ل ا ا ل أ د و ث ة لان م ذ ك ر ا من أن د ي ة ا ل م ر أ ة على نصف من د ي ة الرجل ثانيا الرزق ل أ ن الواجب فيه ا ل ق ي م ة على تفصيل سنذكره هذا إ ج ب ا ل ا وثالثا الجنين ل أ ن فيه غره ورابعا الكفر ل أ ن د ي ة الكتابي و د ي ة المجوسي و د ي ة من لا دين له فيما إ ذ ا كان مستامنا ً أ و كان معاهدا ً تختلف عن د ي ة الحر المسلم بين هذه ا ل أ م و ر ا ل أ ر ب ع تخفف الديه ا ل أ ن و ث ة والرق وكونه جنينا ً وكونه غير مسلم في قتل الحر المسلم م ئ ة بعير تكون م ث ل ث ة في ح ا ل ة القتل العم ا ل أ ن ه ا توزع على ث ل ا ث ة أ ن و ا ع من ا ل إ ب ل ثلاثون شقه وهي التي لها ثلاث سنوات وطعنت في الرابعه وثلاثون جذعه وهي التي لها أ ر ب ع سنوات وطعنت في ا ل خ ا م س ة و أ ر ب ع و ن خ ل ي ف ة أ ي أ ر ب ع و ن ن ا ق ة في بطنها أ و ل ا د ه ا وهذه ب ل د ي ه م غ ل ظ ة قلنا تغلظ في حالات ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى أ ن يكون القتل عمدا فالقتل العمد يعني من ج م ل ة ما تغلظ به ا ل د ي ة أ ن ه ا تكون م ث ل ث ة بينما س ي أ ت ي معنا أ ن د ي ة ا ل خ ط أ مخمسه ف د ي ة العمد تغلظ لثلاثه ة أ و ج أ و ل اوجه ت ك ن على ل ا ا ا ن ي وليست على ل ع ق وثانيا تكون حالة وليست、مؤجلة. وثالثا تكون حالة مؤجلة م ث ل ث ة و أ و ص ا ف أ س ن ا ن ه ا تختلف عن أ و ص ا ف أ س ن ا ن ا ل خ ط أ و س أ ا ت ي معنا كيف تكون ا ل ج ي ة م ؤ ج ل ة للتقصير واما إ ذ ا كان الخط خطا قد تكون م خ م س ة أ ي توزع على خ م س ة أ و ص ا ف من ا ل إ ب ل أ و خ م س ة أ ن و ا ع عشرون بنت ب ق ا ط وكذا بنات لبون اي عشرون ثلاث لبون وبنوا لبون وحقاق و ج ذ ع يخرج من كل سنف من هذه ا ل أ ص ن ا ف عشرين فيكون المجموع م ئ ة و ذ ي ة ا ل خ ط أ تكون م خ ف ف ة ل أ ن ن ا ذكرنا أ ن ا ل خ ط أ من ا ل أ م و ر التي ي خ ف ف فيها الديه اولا تكون على ا ل ع ا ق ل ة مخففه من ث ل ا ث ة أ و ج ه هي الخطأ أ و ل ا تكون على ا ل ع ا ق ل ة وثانيا تكون م ؤ ج ل ة وثالثا تكون مخمسه بينما د ي ة العنج م ث ل ث ة إ ل ا أ ن ا ل خ ط أ يغلظ في بعض الحالات ح ا ا الخطأ مع أن أصل فيها أنها مخففة إلا أنها يعرض لها ما يجعلها الخطأ ثلاث ل أصل مغلظة فتغلظ ت دية دية يعرض في مخففة أن مع ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى أ ن يقتل خطا في حرم م ك ة إ ذ ا قتل خطا في حرم م ك ة ف إ ن ه ا تثلث تصير في بعض صفاتها ق ض ي ة العمد لان الحرم له ت أ ث ي ر في ا ل أ م ن في صور م ت ع د د ة ولذلك غلظت الديه على من قتل خطا في الحرم ميز ن ا بين الحرم وغيره في كثير من الصور وهذا من جملتها ونعني ل ا بالحرم、إحرام. الاحرام ا ل إ ح ر ا م كون ا ل إ ن س ا ن محرما لا المحرم يحرم عليه الصيد و ق ن قتل حرام عليه مطلقا أ م ا لو قتل خطا ف ا ل إ ح ر ا م ما يؤدي الى التغليظ هو الحرم حتى لا ي ت ب س ا ل إ ح ر ا م مع الحرم ونعني وليس الذين انبيت المكي بالحرم الحرم إذا الخطف حرم الذين. إذن مع أ ن ر ف ظ فيها التخفيف إ ل ا أ ن ه ا تغلظ في ثلاث حالات ا ل ح ا ل ة الاولى أ ن يقتل في حرم م ك ة و ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن يكون القت في الاشهر أ ش ه ر ل لنا الإمام النووي الأشهر, وهي معروفة قال وهي الأشهر الحرم قال القعدة الحجة والمحرم ل ح ر ذكر معروفة ورجف م وقد وهي وهي وجي هذه ا أ الحرم ث ل ا ث ة م ت ت ا ب ع ة وواحد منفرد ل ل ق ع د ة و ذي ا ل ح ج ة والمحرم م ت ت ا ب ع ة و أ م ا رجب فمنفرد ع ن ه هذه هي ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة التي تغلظ فيها ديه ا ل خ ط أ و أ م ا ا ل ح ا ل ة الثالثه ة ان يقتل شخصا قريبا له بشرطين أ ن يكون محرما و أ ن يكون ذا ف إ ذ ا قتل محرما ذا رحم خ ط أ ف إ ن ا ل ج ي ة تغلظ عليه قال ك ا ل أ م و ا ل أ خ ت وفي هذه ا ل ح ا ل ة تكون ا ل ج ي ة م ث ل ث ة و ل ي س م خ م س ة وهذا هو تغليظها قال ل أ ن ا ل ع ب ا د ل ة وغيرهم من ا ل ص ح ا ب ة ا ل ع ب ا د ل هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن ع م ر بن العاص يسمون ب ا ل ع ب ا د ل ة قال ان ا ل ع ب ا د ل ة وغيرهم من الصحابه ة رضي ا ل ل عنهم غلظوا في هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل ث ل ا ث ة غ ل و اذا جية الخطأي القتل إ كان في حرم م ك ة أ و في اشهر ل أ الحرم ي أ و ل ذ ي رحم ن ح ر م ولم ينكر عليهم أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة ل م ينكر عليهم أ ح د من الصحابه في هذا التغليظ ولذلك صار إ ج م ا ع ا سكوتيا و ا ل إ ج م ا ع السكوتي إ ج م ا ل ا هو ح ج ة ولكنه ت ا ر ة يكون ح ج ة ق ط ع ي ة و ت ا ر ة يكون ح ج ة ظ ن ي ة على تفصيل وشروط ذكرها الاصوليون في مباحث أ ص و ل الفقه فهم أفسوا في بهذا هذه بالتغليظ الحالات الثلاث وان كانوا قد اختلفوا في صفه التغليظ لكنهم اتفقوا س على التغليظ ولم ينكر عليهم احد فصار اجماعا سكوتيا قال وهذا لا يدرك بالاجتهاد اي ليس من الامور الاجتهاديه ولولا انهم علموا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتفقوا عليه او لانكر عليهم بعض اصحاب رسول الله صلى فاذا انفردت ا ل م ح ر م ي ة ل أ ن كانت رحما ليست محرمه أ و محرما ليست رحمه فعند ذلك لا تغلظ الدياء ل ا أ ن خ ط أ و إ ن تغلظ من حيث ا ل ت ف ل ي ث إ ل ا أ ن ه يبقى على العاقله ويبقى مؤجلا إ ذ ا التغليظ فقط في ا ل ت ف ل ي ث بدلا من أ ن تكون مخمسه صارت مثلثه قال والخطا و إ ن تثلث فعلى ا ل ع ا ق ل ة مؤجله أ ي د ي ة تكون على ا ل ع ا ق ل ة وتكون م ؤ ج ل ة و ا ل ع ا ق ل ة س ي أ ت ي معنا بيانها بالتبصيل وكيف تتحمل ا ل د ي ة أ و كيف توزع ا ل د ي ة على أ ف ر ا د ا ل ع ا ق ل ة وكذلك بالتبطيل سيأتي معنا بالتفصيل كيف تكون ا ل د ي ة م ؤ ج ل ة و أ م ا العمد فكما ذكرنا تكون ا ل د ي ة عليه م غ ل ظ ة والتغليظ قال والعمد على الجاني ومعجله ة وليس ل بخلاف ا ل خ ط أ تكون على ا ل ع ا ق ل ة وتكون م ؤ ج ل ة ومحمسه ت ك و ن اذا لم ت غ ل ب ب ح ا ل ة من الحالات ا ل ث ل ا ث ا هذا ب ا ل ن س ب ة للعمد و ا ل خ ط أ و أ م ا شبه العمد فديته م ث ل ث ة على ا ل ع ا ق ل ة م ؤ ج ل ة كالخطا أ ق ل لما داود روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه, عقل شبه العمد مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه واما كونها على العاقله أ و ل ا ن ه ا مئه ل أ ن عقل شبه العمد كعقل العمد و أ م ا كونها على ا ل ع ا ق ل ة وكونها م ؤ ج ل ة ق ا لما ل كان شبه العمد مترددا بين الخطا والعمد اعطي حكم هذا من وجه وحكم هذا من وجه آ خ ر و ت ي ا ت ي بالتفصيل لماذا كانت د ي ة شبه العمد مؤجله وعلى العاقله ة ت ش ب الخطا من حيث ا ل ت أ ج ي ل ومن حيث كونها على ا ل ع ا ق ل ة هذا ب ا ل ن س ب ة للعدد والتثليث واما ل ت خ ي في دية س ل ن وما ب ا ل ن س ب ة لصفتها من حيث العيب و ع د م فقال ولا يقبل معيب شرط ا ل د ي ة ان تكون اذا دفعت من الابل ان تكون س ل ي م ة ولا يقبل في ابل الديه معيب إيش هو العيب الذي لا يقبل؟ قال كل عيب ترد به الكبل البيع في ما تعرفون خيار العيب فيما إ ذ ا اشترى ا ل إ ن س ا ن شيئا معيبا فيحق له أ ن يرده فكل عيب ترد به الكبل في البيع لا يقبل في ا ل د ي ا ولا يقبل معيب ولا مريض لا يقبل معيض وان ل مريض و إ كان ت ابن الجاني م ر ي ض ة أ و كان ت إ ب ل ه م ع ي ب ة بخلاف ا ل ز ك ا ة نحن حينما تكلمنا على ا ل ز ك ا ة قلنا يخرج صاحب المال من جنس ما عنده ف إ ن كان ت إ ب ل ه ك ر ي م ة اخرج ك ر ي م ة و إ ن كان ت إ ب ل ه ض ع ي ف ة أ و ه ز ي ل ة أ خ ر ج ض ع ي ف ة او ا ز ي ل ة هذا التفصيل الذي ذكرناه قال لان ل الحق هناك متعلق بعين المال اجل ما تخرج منه عندك ا تخرج منه بينما هنا يجب على الجاني ان يدفع د ي ة ويجب ان تكون س ل ي م ة لان الشارع جعلها م ط ل ق ة قال و د ي ة م س ل م ة الى اهله والمطلق عند علماء الاصول يحمل على الفرد, يحمل على الفرد, يحمل على الفرد الناقض ك الْكَامِلِ ا الْفَرْدِ الْفَرْدِ ا م يُحْمَلَ وَيُحْمَلُ ل عَلَى عَلَى ل ف إ ذ ا وجب علينا شيء مطلق ف إ ن م ا يجب علينا في ح ا ل ة كماله وليس في ح ا ل ة نقصانه لنفرض المجنية عليه أو أن ولي الجميع قبل المعيبة قال لا ويحفل أن أن مانا ونسف أو يحق له أ ن يعفو عن ا ل د ي ة أ و عن ا ل ق و ا بدون مقابل لا مانع من هذا نحن نقول لا تقبل المعيبه ولا ا ل م ر ي ض ة في ح ا ل ة التشاح والتخاصم في القضاء و أ م ا إ ذ ا رضي ولي الدم فلا مانع من هذا ولذلك قال إ ل ا برضاه طبعا شرطه أ ن يكون أ ه ل ا للتبرع على ما ذكرناه في الدروس ا ل م ا ض ي ة متى يحق له ا م يسقط ا ل د ي ة ومتى لا يحق له ومتى يحق له ان يتبرع بها ومتى لا يحق له قال ذ ا كان أ ه ل ا للتبرع نحن قلنا في د ي ة العمد يجب ان يخرج اربعين ن ا ق ة ح ا م ل ة في بطنها اولادها فكيف نعرف ان الناقة حامل ويوجد في بطنها ولد قال ويثبت و ولد و ج د في ي بطنها قال حمل الخلفه ة ب أ لاهل ل خ ب ر ة أ ا ل خ ب ر ة يقولون هي حامل أ و ليس بحامل ويثبت هذا بعدلين كالتقويم انما يكون بعدلين كذلك إ ث ب ا ت الحمل يكون بخبرهما و إ ذ ا أ خ ذ ه ا ا ل م ت ح ق بقول العدلين او ل ت ط ب ي ق ا ل مستحق على حملها قال له الجاني هذه حامله صدقه ثم ماتت عنده وشق بطنها وتبين أ ن ه ا ليست ح ا م ل ة يحق له أ ن يطالب ن ا ق ة في ا ل ع ا د ة لا تحمل قبل خمس سنوات هذا هو ا ل م أ ذ و ف من ا ب م لكنها ربما حملت قبل هذه السن ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله و ا ل أ ص ح إ ج ز ا ؤ ه ا قبل خمس سنين إ ذ ا ع م ل ت قبل خمس سنين فلا مانع من هذا نقبلها المهم انها تكون حامله ا ب ش ا الخبرة د ة عزلين أو بخبر عزلين من أو أهل بخبر لكن هل من الضروري أ ن يخرجها الرجل من إ ب ل ه قال لا, لا, لا هذا ليس ضروريا إ ن كانت عنده يختلف حاله ربما كانت عنده ابل ربما لم تكن عنده ابل قال ولذلك ا ومن ن ز م ت ه د ي ة وله إ ب ل فمنها يجوز له أ ن يخرجها من إ ب ل ه ويجوز له أ ن يشتري إ ب ل ا أ خ ر ى ويخرجها لا يكلف أ ن يشتري ه ا من غير إ ب ل ه ولا يفرض عليه أ ن يخرجها من إ ب ل ه ما دامت قد ت ح ق ق فيها المواصفات ا ل م ط ل و ب ة بخلاف الزكاه يجب على أ ن يخرج من عين ه المال الذي يملكه ومن لزمته د ي ة وله إ ب ل فمنها وهناك قول ضعيف قال ربما كانت إبله ل نحن ن ق ابله إن إ كانت عنده يخرجه من إبله من الخارج لا مانع من هذا ما دامت تحقق فيها الموظفات هناك عندنا قوض ع ب ق ا لا ربما كانت إ ب ل ه تختلف عن إ ب ل قبيلته إبل قبيلته كلها افضل من إ ب ل ه بناء على هذا يجب عليه أ ن أن يشتري خ ر ج أن ي من إ ب ل ا ل ق ب ي ل ة ل أ ن الواجب عليه ليس من إ ب ل ه و إ ن م ا من غالب إ ب ل البلد التي يعيش فيها يعيش هذا القول ما نظر إ ل ى ا ل د ي ة و إ ن من ا ي ع ي من حيث العدد و ص ف ه و إ ن م ا قال ا ل د ي ة ش ر ي ط ة أ ن تكون من غالب إ ب ل البلد التي يعيش فيها ولكنه قول بعيد وقيل أو ولا أو أو غالب إبل بلده أو قبيلته هذا إذا كانت له إبل يخرج منها ولا نفرض علي أن يشتري من غالب إبل بلده أو قريته أو قبيلته كانت من منها نفرض أن من هذا قريته بعيد يخرج يستري إذا ف إ ذ ا لم تكن له إ ب ل واراد ان يشتري ابلا فكيف يشتري قال فغالب ق ب ي ل ة بدوي ت أ خ ذ من غالب إ ب ل ق ب ي ل ة البدوي قال ل أ ن ه ا بدل متلف فوجب فيها البدل الغالب كما في ق ي م ة المتلفات فكان بدوي ت أ خ ذ من غالب إبل قبيلته و إ ل ا لم يكن في ا ل ب ل د ة أ و ا ل ق ب ي ل ة إ ب ل بصفه ا ل إ ج ز ا ء الصفات التي ذكرناها في الديه قال و إ ل ا ف أ ق ر ب بلاد إ ل ى بلاده التي هو فيها ذكرنا أنواع شفقة جزعة خلفة في بطونها أولادها. هذا يخرج وأربعين يخرج أنواع ثلاثين وثلاثين بطونها أصناف قلما أولادها العمل العمل للتبقاء وفي جزعة خلفة خمسة في في شفقة شبه و ف ا لبون و أ ب ل لبون وحقه و ج ذ ع يخرج من كل نوع عشرين هل يجوز له أ ن يعدل عن وقف إ ل ى وقف آ خ ر هل يجوزه أ ن يعدل عن الحقاق إ ل ى بنات اللبون هل يجوزه أ ن يعدل عن ا ل ج ذ ع إ ل ى الحقه قال و إ ذ ا وجب نوع من الابل لا يعدل عنه إ ل ى نوع ولا إ ل ى ق ي م ة إ ل ا ب ت ر ا ض ي هذا أ و ل ا ب ا ل ن س ب ة ا ل أ س ن ا ن وثانيا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ و ص ا ف التي ذكرناه وجب عليه من غالب إبلي قبيلته ل ما كان عنده إ ب ل وقبيلته فيها إ ب ل ما يعدل عنه إ ل ى غيره إ ل ا إ ذ ا رضي المستحق وكذلك لا يعدل عن وصف وجب عليه إ ل ى وصف آ خ ر إ ل ا إ ذ ا رضي المستحق أ ن قلنا إ ذ ا كان المستحق أ ه ل ا بالتبرع فمن حقه أ ن يعدل إ ل ى ما يشاء ومن حقه أ ن يسقط ا ل يحق ة ثاملة نعم فهو يحق له أ ن يعدل إ ل ى نوع آ خ ر و إ ل ى وصف آ خ ر بل يحق له أ ن يعدل إ ل ى ا ل ق ي م ة لكن ش ر ي ط ة أ ن يرضى المجني عليه او ي قال ل ولي عدمت ا ما ا ا ل ا العالم د لا و ج الدية حسا ب أ ن لم توجد أ و شرعا ب أ ن وجدت إ ل ا أ ن ه ا كانت ب أ ك ث ر من ثمن ا ل مثل ف ي ا س ت غ ل ا ل يجب على ان نخرج الديه من ا ل إ ب ر ه قال له يعدل إ ل ى القيمه ة ما ي اختلف ل ق ي م ة ا مذهب إ م ا م ن ا الشافعي رضي الله تعالى عنه في ق ي م ة الديه بين مذهب القديم وسنتكلم اثنى الخطاب الله تعالى قدرها هكذا كما لأن بن عنه عشر عمر درهم رضي ألف ي ي أ ت م ع ا و س ن إ ن شاء ا ل ل هذه على ه ا ل م س أ ل ة بالتفصيل في كتاب ع م ر بن حزم أو في قيمتي الاديه ق ي م ت ذ ا ل ا د ل ه قيمتي ا ل أهل ا ل ي ه قيمتي ا ل ى أهل ا ل ي ه قيمتي الاديه ق ا م ت ي الاديه ق ي م ت م الاديه مذهبه ا قيمتي الاديه ق ي م ة ب ا ل غ ة م ا بلغت ق ي م ة إ ب ل م ا ت ق د ر لاثني عشر أ ل ف ج ر ه م ولا تقدر ل أ ل ف دينار و إ ن م ا تقدر ل ق ي م ة ا ل ب ي ب ا ل غ ة ما بلغت ربما بلغت ق ي م ة ا ل م ئ ة ن ا ق ة ربما بلغت أ ل ف دينار وربما بلغت خ م س ة آ ل ا ف دينار وربما بلغت خ م س م ئ ة دينار وقد أ ج ا ب أ ص ح ا ب ن ا عن هذا الحديث وعن قضايا عمر بن الخطاب الذي استند اليه الامام الشافعي في م ذ ه ب ه القديم ل أ ن عمر رضي الله تعالى عنه إ ن م ا قدرها بهذا المقدار ب أ ل ف دينار أ و باثني عشر أ ل ف درهم إ ن م ا قدرها بهذا ل أ ن ق ي م ة النوق ق ي م ة الديه في ذلك الوقت كانت تساوي هذا على ما سنذكر بيانه وتفصيله إ ن شاء الله تعالى إ ذ ن في القديم يجب عليه أ ل ف دينار أ و اثنا عشر أ ل ف ج ر ه م لما ذكرنا وفي الجديد تجب عليه ا ل ق ي م ة ب ا ل غ ة ما بلغت ل أ ن ه ا بدل متلف فيرجع فيه الى ا ل ق ي م ة كما هو معروف في ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ا م ة في ا ل ش ر ي ع ة الضمان إ ن م ا يكون إ م ا ب ا ل ق ي م ة و إ م ا بالمثل ف إ ذ ا ت ع ذ ر المثل ف إ ن ن ا نرجع إ ل ى ا ل ق ي م ة ولكن لاي نوع من النقد يقومها قال بنقد بلده الغالب ل أ ن ه أ ق ر ب من غيره و أ ض ب ط ف إ ن كان فيه نقدان ف أ ك ث ر لا غالب فيهما تخير الجان عند ذلك بين أ ح د النقدين ي د ف ع و ا ب ا ل ن س ب ة للدرهم أ و الدينار هذا الدينار الشرعي و الشرعي اختلف ل الشرعي ج ر ه م ا العلماء في مقداره وعندنا ا ل ج ر ه م يساوي تقريبا 52 من الجرام الجرهم وأما بالنسبة وهو الدينار يساوي بالعشرة من الجرام معنى بالنسبة فالنتقال الدينار الواحد يساوي إذا للذهب ذلك عليه وجب وهو أ ل ف متقان أ و أ ل ف دينار تساوي ث ل ا ث ة آ ل ا ف و س ت م ا ئ ة جرام من الذهب تقريبا إ ذ ا قلنا إ ن كيلو الذهب يساوي أ ر ب ع ة آ ل ا ف دينار يعني تقريبا يزيد وينقص وبناء على ذلك يجب أ ن تزداد ا ل ق ي م ة و أ ن تنقص في ا ستيا ف إ ذ ا قلنا أ ر ب ع ة آ ل ا ف يعني يجب عليه حوالي عشره الاف او احد عشر الف دينار كويتي دي. طبعا هذا ليا م به ا ما بينهم وبين غيرهم وبناء ي غيرهم و ب ن على هذا ف ا ل د ي ة بالدينار الكويتي ا ل آ ن تزداد ز ي ا د ة ك ب ي ر ة عن الوضع الحالي الذي يعمل به ا لام بعض ا ما بالجيئة قال عنده يفي وإن وجد بعض الواجبة أخذ منها وأخذ قيمة الباقي بما يقدر سواء كان ذهبا أم فضة. هذا ب ا ل ن س ب ة ل د ي ة الرجل الحر المسلم و م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة قال و ا ل م ر أ ة والخنثى كنصف رجل نفسا وجرحا بالنفس ت أ خ ذ نصف د ي ة الرجل و ا ل آ ن نريد ان ي ت ك ل م على الشق الثاني وهو الحالات التي تخفف بها ا ل د ي ة قلنا ا ل أ ن و ث ه والرق والكفر قال لما روى البيهقي وغيره ز ي ة ا ل م ر أ ة نصف ز ي ة الرجل واما ب ا ل ن س ب ة للنصران او اليهود اي للكتاب فزيته ثلث ز ي ة المسلم ويلحق به المعاهد و ا ل م س ت أ م ن قال الامام الشافعي في ا ل أ م قضى بذلك عمر وعثمان رضي الله عنهما هذا من ا ل أ د ل ة التي استعملت في إ ث ب ا ت د ي ة الكتاب وشيء آ خ ر هو أ ص ل من أ ص و ل الفقه عند الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو ا ل أ خ ذ ب أ ق ل ما قيل ا ل أ ص و ل تنقسم الى قسمين هناك ا د ل ة متفق عليه ا وهي ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة والاجماع والقياس و أ د ل ه مختلف فيها كالاستحسان والاستصحاب والحديث المرسل وسد الذرائع والاستقراء وقول الصحابي ومنها ا ل أ خ ذ ب أ ق ل ما قيل وهذه ا ل ق ا ع د ة عند ا ل إ م ا م الشافعي خلاصتها ا ل م و ج ز ة أ ن العلماء إ ذ اذا اختلفوا إ اختلف ا ل ص ح ا ب ة مثلا في أ م ر وليكن الديا ل أ ن ه المثال الذي يذكر إ ل ى جانب أ م ث ل ة أ خ ر ى فقال بعضهم د ي ة اليهودي والنصراني ك د ي ة المسلم كما قال أ ب و ح ن ي ف ة رضي الله تعالى عنه وقيل د ي ة الكتابي ك د ي ة ا ل م ر أ ة أ ي هي نصف د ي ة المسلم وقيل أصوله دية كتابي دية الشافعي ثلث المسلم فالإمام رحمه الله تعالى رحمه من أصوله ا ل أ خ ذ ب أ ق ل ما قيل في ا ل م س أ ل ة في ي ش ئ ه لماذا ي أ خ ذ ب أ ق ل ما قيل في ش ي ئ ي ن الشيء ا ل أ و ل أ ن أ ق ل ما قيل مجمع عليه من قال بالنصف الثلث في باطنه ومن قال بالكل الثلث في باطنه من باب أ و ل ى فالكل مجمع على, الثلث. الكل مجمع على الثلث والاصل شغل ا ل ز م ة أ م براءتها الأصل براءة الزمة ا ل ا ص ل براءه ا ل ذ م ة فقال الامام الشافعي الثلث متفق عليه والاصل براءه ا ل ذ م ة وبناء على هذا ا ل ذ ي يثبت يقينا هو الثلث و أ م ا النصف وهو السدس الزائد عن الثلث فتمه النصف أ و ا ل ت ي ة الكامله ة نحن الاصل ث و ه ص ب ر ا ء ة ا ل ذ م ة فلا يمكن أ ن نشغلها بالظن قال ما لم يوجد هناك دليل ما لم هناك دليل يوجد ف إ ذ ا وجد الدليل لا مجال عند ذلك ل ل ر أ ي والاجتهاد لا ل اجتهاد مع النصر ولهذا لم ي أ خ ذ الشافعي ب أ ق ل ما قيل في ولوغ الكلب اذا ولغ ا ل س ل ب في إ ن ا ء أ ح د ك م ف ل ي غ ت ل و ا سبع مرات اختلف العلماء منهم من قال يقتله سبعا منهم من ومنهم من قال ي غ ت ل ه ثلاثه لعمل أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه الشافعي لم ياخذ بالثلاثه مع أ ن ه ا أ ق ل ما قيل وهي م ت ي ق ن ة ونص البراءه ا ل ج م ه قال لان وجه عندنا نص يفرض علينا أ ن ن غ ت ل سبعا ف أ ن ا أ خ ذ ب أ ق ل ما قيل إ ذ ا لم يوجد هناك نص وكذلك في م س أ ل ة الرضاع اختلف العلماء فقيل الرضاع يثبت بعشر رضعات وقيل يثبت بخمس رضعات وقيل يثبت ب ا ل م ص ة و ا ل م ص ت ي ن أ و ب ا ل م ص ة ا ل و ا ح د ة تثبت الرضاع لماذا لم ي أ خ ذ الشافعي ب ا ل م ص ة ا ل و ا ح د ة مع أ ن ه ا م ت ي ق ن ة ل أ ن ا ل و ا ح د ة م ت ي ق ن ة عند الجميع مثلا لما خ ذ ل أ ق ل ما قيل قال ل أ ن هناك نص كان فيما انزل عشر رضعات معلومات ف ن ص ن ا بخمسين معلومات الى جانب ادله اخرى ك ث ي ر ة جعل ت الشيخ يترك هذا الاصل اذا بهذا يقول قيل الاصل بالاخذ بأقل ما قيل في المسألة ان يوجد هناك نص فإذا يوجد هناك الكتابي على القاعدة الثلث المسلم من دية بهذه وفي نفس الوقت قضى بذلك عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما وأما المجوس وعثمان وابن مسعود فالمجوس وجبعتان المسلم كما عمر عنهم قضايا ثلثا قال الله التغليظ دية دية عند رضي له حقتان عشر به وخلفتان وثلثاء خ ل ف ة وعند التخفيف بعير وثلث من كل سن اجل المعنى اللي المجوسي اقل ل ل خلى المجوس ي من الكتاب او من اليهودي قال والمعنى في ذلك ان في اليهودي والنصراني خمسه ف ض ا ئ ل يفضل بها ا ل م ج و س ي ة وهي اولا ح ص و ل ك ت ا ب عنده كتاب وثانيا دين كان حقا و إ ن كان ا ل آ ن قد حرف وثالثا تحد منافحتهم ورابعا تحد ت ب ا ر ي ح ه م والمجوس يسن بهم س ن ة أ ه ل الكتاب غير اسلي ذبائحهم ولا نافح ي نسائهم وخامسا يقرون بالجزيه ة يقر بالجزية عندنا يعني عنده من كان ما إلا التتاب التتاب قال المجوسي يقر ويلحق يلحق به شبهة به ليس ل من هذه ا ل خ م س ة إ ل ا شيء واحد وهو أ ن ه يلحق بالكتابي في ا ل ج ز ي ة فكانت جيته من الخمس من ج ي ة اليهود والنصراني ل أ ن ث ل ث ة عشر ج ي ة المسلم تساوي خمس جيه اليهود أ و النصراني طبعا هذا يعني معنى عقلي يذكره العلماء للاستئناس به وليس هو الدليل على هذه ا ل م س أ ل ة نعم وكذلك الوثني إ ذ ا كان له أ م ا ن وكذا وثني له أ م ا ن ي د خ ل ه لنا رسولا ف إ ن د ي ت ه تكون ك د ي ة المجوس و أ م ا من لم يبلغه الاسلام ان تمسك بدين لم يبدل ف د ي ة دينه نعطيه د ي ة ديني و إ ل ا ب أ ن تمسك بدين قد بدل ف إ ن ه يعطى د ي ة ا ل م ج ل س وقبل أ ن ننتقل إ ل ى الديه في الجراح و ا ل أ ط ر ا ف و إ ز ا ل ة المنافع ن ق ر أ بعض ا ل أ ح ا د ي ث التي وردت في ا ل د ي ا ب فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا إ ن في قتيل العمد الخطا للصوت أ و العصا م ئ ة من ا ل ا ب ن م غ ل ظ ة منها أ ر ب ع و ن خ ل ي ف ة في بطونها أ و ل ا د ه ا وهو حديث صحيح قال البغوي هذا حديث صحيح شرح السنة اتفق أهل على أن دية قال اتفق الإمام كتاب السنة العلم الحر أهل على المسلمي أن م ئ ة من ا ل إ ب ل ثم هي في العمد المحض م غ ل ظ ة في م ا د القاتل ح ا ل ة وفي شبه العمد م غ ل ظ ة على ا ل ع ا ق ل ة م ؤ ج ل ة وفي الخطر م خ ف ف ة على ا ل ع ا ق ل ة م ؤ ج ل ة قال و ا ل ت غ ر ي ظ والتخفيف يكون في أ س ن ا ن الابن إ ب ل وعن ابن شهاب وعن مكهول وعطاء قالوا أتركنا الناس وعن مكهول على أ ن د ي ة المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم م ئ ة من الابل فقوم عمر بن الخطاب تلك ا ل د ي ة على أ ه ل القرى أ ل ف دينار أ و اثني عشر الف جرهم و د ي ة ا ل ح ر ة ا ل م س ل م ة إ ذ ا كانت من أ ه ل القرى خ م س م ا ئ ة دينار أ و س ت ة آ ل ا ف جرهم ف إ ذ ا كان الذي أ ص ا د ه ا من ا ل أ ع ر ا ب ف د ي ة ه ا خمسون من ا ل إ ب ل لا يكلف ا ل أ ع ر ا ب ي الذهب ولا ا ل و ر ق ة وهذا الذي استند إ ل ي ه ا ل إ م ا م الشافعي في مذهبه القديم قال ا ل إ م ا م البغوي اختلف أ ه ل العلم في الديه وفي قدر الواجب فيها من الدراهم والدنانير فذهب بعضهم إ ل ى أ ن الافضل فيها ك ب ل ه ف إ ذ ا لم توجد وجبت قيمتها ب ا ل غ ة ما بلغت وهو قول الشافعي في الجديد ويدل عليه ما روي عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده قال كان ا ل ن ب يقيم صلى الله عليه وسلم ي الابل إ ب ل أي أنه ي ه ق و م على أهل القرى ل كان ا يقيم إ على أهل ا ل ق ر ى أ ر ب ع م ا ئ ة دينار أ و عدلها من الودق ويقسمها على أ ث م ا ن ا ل إ ب ل ف إ ذ ا غلت رفع في قيمتها و إ ذ ا هانت ن ق ص قال وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أ ر ب ع م ا ئ ة دينار إ ل ى ثمانمائه ة د ر م و ع درهم ه ا من ل و ق وزر ثمانية آلاف د و ت أ و ل الشافعي حديث عمر على أ ن ق ي م ة ا ل إ ب ل كانت قد بلغت في زمانه اثني عشر أ ل ف درهم و أ ل ف دينار يدل عليه ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ع أبيه ب جده ط العتبه هذا ا م قيمة ذ ه ب الجديد كانت الجية ل عهد ثمانمائة عن ل ل ا من جده ي ة المسلمين قال فكان حبثت قال ففرضها عمر على أ ه ل الجهل أ ل ف دينار وعلى أ ه ل الولق اثني عشر أ ل ف وعلى أ ه ل البقر م ئ ت ي ب ق ر ة وعلى أ ه ل الشاه الفيشاء وعلى أ ه ل الحلل م ئ ت ي ف ل ة وقال وترك د ي ة أ ه ل ا ل ج م ة لم ي ر ف ع فيما رفع م ه د ي ة إذن الذي جعل ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه يعرض عن المذهب القديم إ ل ى المذهب الجديد أ ن م ا كان من التقدير إ ن م ا هو ب ا ل ن س ب ة لغلاء ثمن الابل ورخص الثمن كما بيناه في هذه ا ل آ ث ا ر ابن ابن ابن محمد ابن عمم ابن حزم عن مالك بن أ ن س عن عبد الله بن أ ب ي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أ ب ي ه أ ن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول قال له إ ن في النفس م ئ ة من ا ل إ ب ل وفي الانف إ ذ ا أ و ع ي جدعا م ئ ة من ا ل إ ب ل وفي ا ل م أ م و م ه ي ل ث النفس وفي ا ل ج ا ئ ف ة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل إ ص ب ع مما هنالك عشر من ا ل إ ب ل وفي السن خمس وفي ا ل م و ض ح ة خمس وحينما نشرع إ ن شاء الله في الدرس القادم في تفصيل هذه الموضوعات س ي ج ز ئ الشارح هذا الحديث ويذكر خلف كل عضو بيته على أ ن ه جزء من هذا الحديث الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم